لأنه صدر بالدين وإذا صدر جواب بالدين وسوف فإنه يتعين أن يرفط بالدين هو قلو من يستنكم عن عبادته عبادة من عبادة الله شرعا صحي من يستنكم عن عبادته شرعا ويستدفر يتعلى ويترفع ويأذى أن يحط على الأوامر والنواهي فسيحصرهم إليه جميعا المستنكر المستسفر والمتعدد المتلفت كلهم في عشوين وعلى هذا التضمين في جوهر الفسيح شوهم يعود على على الجميع وهنا هي أول في ماذا اولاً ميس تنكر في فعل الشرط الشخص الشر صحي لفظ لفظه, لفظه, لفظه مفرد للتنجد فاعله مفرد فسيحشرهم الجواب هو يفيه المعنى هو يفيه المعنى وأيضا هو يفيه المعنى في المعنى الأعام لأن قوله فسيحشرهم يشمل المستنجد وغيره وعلى هذا يكون فيه عموم أو سنة طيب فإذا قال وهل يدود في الضغة الأراضيية أن يتعدل مرجع الضمير فمرة تنعوذ بالإفراد ومرة تنعوذ بالجمع ثم نعلم هذا مرجع الضغرار بشرط أن يكون اللفظ أي مرجع الضمير صالحا للإفراد والجمع فإذا كان هذا عن الضغر جاء جاد أن يعوذ بالجمع وأن أعود عليه بالجمع وأن يتنوح قال الله تعالى في آخر ومن يؤمن بالله ويعمل خالفا يسره جنات من تجري من تحسيها قاله نبيها أبدا قد أحسن الله الأمور فتجدون في الآن هنا عاد الضمير أولا باعتبار الغد ثم باعتبار الناح، ثم باعتبار لق، يسمع، يسمع. تقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكفّر عن مسيئات، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أخفي السفينة مسيات. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا تجدون السياق مرة عادة طمير على الدخل ومرة على المعنى ومرة على سرقل قل لا تأخذ الأخذ لها تسريمة عاد صميئة ثم المعنى ثم اللقص وما قبلها بخالي هنا عطاعة المعنى وما قبلها عطاعة اللقص وحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعمو يعني مثل سواء كان شرطية أو وصولة للعمو نستفيد من كوني كون ما يرجع من كوني تذيئة إليها مرة أن يقول بالإفراد ومرت أن يكون بالجمع وقول فسيحشرهم أي إذا يجمعهم وذلك يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخين في مكان واحد لا بنا ولا جبال ولا عشجار ولا هضار ولا رمال في مكان واحد نسمعهم الدائم وينفذهم البقر لأنهم على عرض مصطح تمد تمد العديد كما قال الله سبحانه السماء انشقك وأدع لربها وحقها وإذا الأرض مدد وهي الآن غير مندودة الآن مبشوطة وليست مندودة الآن هي مطوية يكور الليلة على النهار ويكور النهار على الليلة لكن إذا كان يوم الجامعة غارف مندودة وإذا الأرض مدد كما جاء العديد تمد مدى العديد أي مدى الجلد ولهذا يصنعه مداد إذا داعت أولهم ثم آخر يعني ما فيه انحناء يمنعهم في الخوف او جبال او اشجار وايضا ينفدهم بالبصر ايران كله ليس بيه انحناء حتى يغيط بعضهم عن البصر بل يشاهدون جميعا كل الخلاق يجمعون يوم القيامة جميعا في عبد الضريق كما قال الله تعالى قد على الذين اطالوا اي دمسنا كل اقراض وعظام اين انا مقردون اوى اباؤنا الاولون قال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات أمها الأولون والآخرون كلهم يجمعون في هذا المكان زد على ذلك أن الحوش والبهاء كلها فرصا مع الناس فياله من مشهد عظيم هذا المشهد يجب أن تذكره جاهلا قياما وقرودا وإذا تذكر الإنسان فإنه قد يطور يوما من الهيام ليتني شجرة تكون كما قال ذلك أمير يومي عمر رضي الله عنه وإن الإنسان أحيانا لا يمر بالعطفو أو بالقط ويقول يا ليتني مثله يخشى من الدم وإلا من المعلوم أن بني آدم إذا قدر الله للإنسان استعاده فهو أفضل منه أفضل منه بكثير وللآخرت هو خير الذي نقوله لكن, لكن من يضمن لها من يظن لي أنفسه أنفساء من هذا من هذا المرض العظيم من هذا اليوم الذي يجعل الإنسان شيبة استمع له فضله لو ضم الإنسان هذا قال الحمد لله الحمد لله الذي خلقني مع الله موجود على كل حال لكن الإنسان يحسن نفسه أقول إنها إن الحياة كلها سوف تخشى الله زوجها ويجازى كل إنسان بما عمل ولا فيه حتبينه حتشمون لو أنفر الإنسان من الذي يشفر عليه؟ نفس البلد، أعظام، جل، جل، كل الجلد يشفر بما مس من عمل الجل وبما تصبب عرق من شهوة راطلة وغير ذلك إذا شيء فكذب لما تشفر عليه مثلا وعيدين وأرجلهم بما كان يعمل اللهم عند نجل من ذلك تتفاعل الخلايا الجذعيه ثم تدخل في تزييد تهاولها وخصنها. عندما يتفاعل هذا التفاعل، يتطور Ya, sudah. ke dia, ke وفي أن الوائد أنه لا يمكن للمسيحة المريم الذي جعل ان الله لا إله إلها أن يستنكف عن عباد الله ويتفرع على هذه الفائدة أن الأبد لا يكون ربا أو معبوثا لأنه هو نفسه عابد مرهود ومن واحد هذه الآية سريمة الاستطلاع ذكر ما يشالف الشيء وإلا متى يقولون ذلك؟ يقوله ولا الملائكة يقربون لأننا ذكرنا كثير أنها دُكِرَ إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويتعي أنها بنات الله ومن جاء من أهل الكريمة. أن الملائكة المقربون إن قلنا إن الصفة ايش؟ صفة كاشف أو أن الملائكة ينقص... ينقصمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين إذا قلنا إنها صفة صيف ومن فائز الهاتف كريمة وعيد من استمكف عن عبادة الله والتنصر يقوي فسيحشرهم إليه جميعا ثم تصفو ومن فائد الآية الكريمة أن الاستكاء غير السفارة في القلب يعني يكون الإنسان معه أنفسه وكبرياء قلبيه عن عبادة أن عباس لا ول السفارة أن يدع العباد ويستكثر عنده ويحتقب العبادة ويعتقى رسول لقوله من أعباد الذي بعث الله أصوله ومن فائد آج الكريم باب الباب لقوله فسيحشرهم إليه جميعا ومن فائدها أيضا أنه عام لكل أحد لابد لكل حي من سواء كان من بني أو غير بني حتى البهائم والموش يحشر ومصيره ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات وعملوا الذين سنكبوا وتقوموا في هذه الآية والذين بعدها التفصيل التفصيل والتفصيل بعد الإجمال من أثاريب البلاغة ومن المعلومة أن القرآن على أعلى أنواع البلاغة فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيوفيهم مدورهم ويديدهم من قبل أما هنا شرطية مع الشرط التفسي اما كونها شرطيه فلان لها جواب وقوله سيصيح وان كونها تفسيه فلان ان فيها الممنوع ولئن لم تفو وسبق وقول امن وعمل صالحا هذه استقر عليه الكثير فلا حاجة الى اجاده في الشرط اي وقتهم أيدي عقيم أصول وافية كاملة وقد جاء في القرآن الكريم بيان كيف هذه هذه أصول وأن الحسن يعشى مداريا يسير مئة بوصة إلى أماكن كبيرة ولقد قال ويدينهم من فضله يعني دائما على أصول فإن حق الإنسان أن يعشى مداريا الصراعة فيها تُعَيَّنَ تُبَرَّ في آبار كثيرة، وأما الذين تَنْكَبُوا وَتَكْبَرُوا، تَنْكَبُوا بَغْنُوبِ مَسَكَ وَتَكْبَرُوا بِجَوَارِحِهِمْ، أَنَّ لَذِلَّهُ لَيُعَذِّبُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، أي عذاب قوّة، وألم وأليما بمعنى مؤلم، وكلمة عذاب يسمّيه النحويون حدرات. ايش نعم هنا مصدر لان المصدر المطلق والذي لا والذي لا يكون معك أو كالعامل هل مصدر اما اذا كان من العامل فانه يسمى مصدر والمصدر له حدة اقراض منها سوكي كما هنا عذاب العديد فهو توكيد من جهة انه عاد الى ارض العزل وهو ايضا سوط اهلنا بعده حيث وصف بانه اهلنا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. اي الولي اي من يتوداه اذا عزبهم الارض. ولا نصيرا يمنع عنهم عذاب الله فليس لهم جاتا وراراتا عقوب الله عز وجل الدافع الولد والناء والرائع في هذه الآية السخيمة التي على المجاز وأن الإنسان جاز لقد عمل ولكن حسب ما وعد الله عز وجل ومن فائدة هذه الآية السخيمة رضي للإيمان والعمل الصالح. فأما الذين آمنوا وعملوا صالحا ومن ثوائدها أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولا إلا بالإيمان لأنه مقدم ذكر الإيمان والأصل أن ما قد فيما فهو الأسباب وهذا أمر ذلك علي السنة فالسل عليها القرآن. كما في قوله تعالى وما منعهم ان تقلم منصنهم من قاتهم من الا ان انتظروا بالله وبرسوله هلا بد من الايمان السابق على العمل الصالح هل يمكن ان يستدل بهذا على ان العمل الصالح لا يدفن في الايمان لان الحصد في العقل تغير. نعم قد يستدل بمن يستدل على ان الايمان ليس العمل الصالح ولكن نقول قد جل الحكاظ والسنة على أن العمل من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ قال أهل التصدير أي صلاتكم إلى بيت المقبل وصرات عمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يضعون وسبعون شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأبناها إيماطة الأداء عن التصدير والحياء شعبة من الإيمان، وربما يقال إنهم إذا دمج بين الإيمان والعمل الصالح، صار المراد بالإيمان عمل القلب، وقول القلب، وبالعمل الصالح عمل الجوارح، وقول النساء. سيكون هذا من بعد ما افترق عند الاجتماع، وأشتم عند القراء. ومن فوائد هذه الفريمة أفردت على الجميع. أخذ من قوله عمل الصالح فأعضاف العمل إليهم والكبرية يقولون أن الانسان لا يعمل ولا يضاف الأمل إليه إلا مجاز وأن عمله ليس باختيار ولا بقصد ومن قواعد الكريمة بيان من نسلها حيث يسمى جواب عجرا كأنه في سعى يعملون لا يأتون مع أن فائد العمل لمن العام نفسه بينما الأجراء في غيبي المعامل مع الله يكون العمل لمن دفعه أما هذا بالعمل للسان ومع ذلك يرجوه الله عز وجل ومن فائل هذه الأكثرين أن دواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قد يرى الضابة تعالى يقوله ويزيدهم من فضرهم ومن فائلها أن المستمتدين المستمتدين جزاؤهم العذاب ويعذبهم عذاب الأعمال وهل يدخل في هذا أهل المعاكم ينقول نعم لازم ان يقعد المرهب على الاخترح وينقض لا فهو اخرى لان المؤمنين يستحقون العذاب ولكنهم لا يعذبون الى شاء الله اما بالنصرة من الله او بالشفاعة او بالعزم من تهم او اشفاء الرفاق ومن ضوى اجناه أن من أراد الله بسوء فإنه لا مرد لهم له لا. ولا عاق لهم كقول تعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا غيره وفي هذا وفي هذا ويترتب على هذا أن المشتكين لن ينتفعوا بألهمه مهما كان بل إن الله قال إنما وما تعبدون من دون الله حاصب جهنم يلقون كميع العافق والمعبوض ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم فرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا في الله واعصموا يا أيها النام الخطاب هنا بأعينات هذه النام سالت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه لا تستخدم قوم معدون قومه فالناس كلهم يخاطبونك بشرائع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمود والنصارى يخاطبونك بذلك. وقوله قد جاءك هالفكرة هنا مؤكدة كم مؤكدة مؤكدة واحد وهي قد. وقوله القرآن من خبركم القرآن والسنة والمراد من آيات التي جاءت فيها رسول عليه والسلام وأعظم آية جاء فيها رسول آية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم الذي بقي آية القصول إلى أن يأذن الله تعالى بالخراب العالم وقوله من ربكم الرقوبية هنا رقوبية بمعنى سخص لأن كونه معز وجه يمنع عليك الآيات البيتنات القاطعة لا شك أن هذا من مقتضى الرقوبية الخاصة فو سبحان على رفضه جميع لكن هناك ربوهية خارطة يمنوها فيها على بيشان البالي وأنزلنا إليكم نورا مبينا أنزلنا إليكم نورا يعني ذي القطاع والنور ضد الظلمة وهل هو نور معنى أو حسنة هو لا شك لأنه فيه يستمير القلب والوجه والقبر والبعث فالقرآن كلهم لكن يحتاج إلى تأمل والتدبر لمعاني وعمل منه وأنزل مكتنورا مبينا كلمة مبينة ذكرنا بمعثبت أنها تصلح تقول تكون ازمعنا بيّن واتمعنا مظهر وذلك لأنها مشتبطة من أبانا وأبانا تصلح متعذية للولادة فتقول أبانا هي الطريقة واخنة إذن تكون إيش أبانا ذي الطريق متعذية وتقول أبانا الفجر بمعنى طلع هذه الثلاثة وبعد هذا الكلمة مبينا يفضل يصف تغسرها بأنه مبين لغيره وبأنه بين فينا وهل يتنافى معنيان الجواب له وقد مر علينا الظارجة المهمة الأطيلة أنه متى كانت النصوص من أطول السنة تهتم المعنى أين لا مرتحة لأحدهما على الآخص ولا منافة بينهما وجبان حمل النص على المعنى أين جميعا في هذه العادة الكريمة بيان القواعد منه أن القرآن الكريم نافل لجميع قول مكياءكم فرهان القرآن ويترسب على هذا عموم وجسال السمية الله عليه وعلى آله ومن فائد هذه العسل الحليمة أنه يجب على من جال يعلم الدغار العربية أن يتعلمها ليتوصل إلى انسالنا القرآن لقول فرهان القرآن ومن المعروف أنك يتلوتهم على قرآن الأعجمين كما قال تعالى، ولو نزلناها على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كان في المهمين لأنهم لا يعرفون ولا تلققون بعض ومن فائد هذه الأسليمة الباح الغبوبية وأن إمسال الرقم وإمسال الرقم للمبترة الغبوبية لقوله ومن فائدها أن القرآن الكريم موجود، ولكن أقوال داعش يتدوق ذلك أو لا يشى ذلك إلا من جمع بين أمره. الأول التدبر والثاني التذكر. جل هذا أو تعالى كتاب عندنا عليك مباره لا يغرض عن الحديث يتدبر آيات الوحي. وليتذفر كل العزاء كمن تذفر الآيات وسلم من الهواء وسلم من تحليم الأدلة والتعب بما فيها لأنه السيد نور العظيم لقلبه ويخشف له من العلوم ما لا يخشف دغيه ومن بعدها تتريم أنه قرآن فيه بيانه لأن النور لابد أن تبين فيه، أي الأشياء كأنها إلى غرب، فان في الأشياء، وكأوتة إلى أو أكيدة أفرجتها، فإنها لابد أن تبين بها ما كان خارج، فالقرآن يبيان لكل شيء، ولكن قد يخفى البيان إن قلّ الإيمان. وإما لكم تقل لك العلم وإما لكم تولفهم وإما لكم تولفهم لك وإلا فإما القرآن بين ونور لكم جاهز لكن قد يكون عند الحسن بعض بمعنى أنه لا يكون في حم القرآن من التجارة أو يكون قاسة رجل ليس عنده أجلاء يتمكن منها من السباب الأسكان من الأدلة ومن ثم وصلنا المستخدم الى تعلم وصول الزفن وانما يكون من وصول البهن يكون انسان عندهم العلم وانت تذبع لكن ما يفعل والناس يختلفون في هذا الهلاف القليل تجد بعض الناس الخضيعة تستمت من الآية والسجين هواء الخضيعة لا سبب غيرهم منها من ذلك الا قليلا ولارك بالظاهر كيف يشاه ولهذا لما أقول إلى علينا تقارب العظام عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني وأوصى إليكم قال لا والذي فلقت حتى وبرع النساء إلا أهما يبطيه الله أحدا في الكتاب شوئي إلا فهما يبطيه الله أحدا في الكتاب وما فيها في الصحيفة قال ما فيها من الذي قال العقد وفتاة الأسير وأن لا يبتل منه الشهر من هذا الأثر قوله فهما يتيه له من وأنت إذا تأملت كلام العلم رحمه الله وجدت الفرق العظيم بينهم بالفهم تجد مثلا هذا العالم يشرح ثم يثبت من عشرين فائد وآخر يشرح ولا يثبت إلا خمس أو أربع كواهر كل ذلك منا، صحيح. وهذا سوء قصص. يكون الإنسان عنده علم واطلاع وفهم، لكن قصته سيئة. يطالع الكتاب، يطالع السنة من أجل أن ينتصر للقول، وإن كان يعلم علمه ضار. الله أعلم. وهذا سيء جدا. هذا يحرم. نعم، سيء القص، سيء القص هذا يُحرَف الوصول إلى المقصر ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا في الله واعتصمو به فتيُذكرهم في رحلة منه وغضر ويهديه إليه إصراط المستقيمة فأما الذين آمنوا في الله واعتصمو به هذه جمعة بين الإيمان والصرط آمنوا به واعتصموا به ولم يجعوا لأحد سواه فالجيال وقواسمها كما كما وادي يخصموه لا يعتصمون بها والله ولا يعتقدون ويتوكلون إلا على فاتين في رحمه من وتظلم ويؤذي اهل الصالحين السكين في قلوب الناس فالخروج يهد كيها ان واحد تحقيق ذلك القرب اما تحقيق صلاح ما اقرب الاخرة الاتمية ما بين الهداء وبين الاخرة الا ان تقلد روحه من جسده ثم يقل يعاني الاخر ولهذا قال الشبه السلام رحمه الله تعقده رسوليا يدخل في جمال في جمال الاخر الامان بما النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول بعد الموت وقوله في رحمة منه كلمة رحمة يفتح أن تكون صفة الله ويفتح أن تكون المخلوق المجاب فأيهم من المرادون هاته الرحمة المخلوق نعم لا لأن الرحمة صفة لا يمكن أن يكون هناك فيها لكن الرحمة المخلوقة هي التي يكون جد أن يكون هناك فيها ولهذا في منه ومن هنا ليست تبغيظ ولكنها لك بالتدنى. اي رحمة شاهنة منها وطاب لي اي داهج على الرحمة او على الرحمة داهج على ما يكونه من الزواف والرجوع ويهديه من اليه رابط المسكين فذكر رون سعال لذرين امنوا لذروا وذكر تمر فيه في السمر الأولى من السلم والباسم فرحمة الله وتاني ان يحيي ابتدائي دراهم مرتكبين اي جديد هذا يدل على ان هناك ولا تصدق لا سبب يثبت علم وهو واضح ودل ذلك على شكره يتفاوض حال الذين جدوا هذا مد الذين امنوا ويذل الذين امنوا ايمانا وقول قراغا مستقيما فيها قراغا أقول المسكين و الثانية المسكين و المسكين يعني المسكين أو المسكين تتناوى بانهم قد مرغبين في قوله قراغا مستقيما قراغا هو الخريط الواسط متهل وأصد ذلك من قولي سرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة وسرطها كل ما نواسط وقوله مستقيما بالمعوض ولعوجاج ثالث أن يكون مجاجا مبوعا ونزولا وثالث أن يكون مجاجا يمينا وشمالا صلات الله عز وجل مستقيم ليس به يمين ولا شمال وليس به أبوع ولا جانو في هذه الآلة سليم وعلى tak hari, nah, nah, nah, ya, ya kin, ya kin kamu mesti ada mana. Kuli bersama sanjip, bini mesti, kuli mesti amuk sabar, kamu mesti. Ya kin hanya di sana ya, kamu tidak perlu bercakap, bercakap, من هذه الأيان من أطراء الأطفال غيره وجدها بعده محمد، هم كل محمد يوكلهم. نعم، قال نعم، نعم، نعم. حرب معنا، نقول للعموم يترجف تقييم بعض. ما أقر بالصوار لا أقر بالصوار لك ما أقر إبراهي يقول لك أقر أولا ما أقر هذا كل حال إذكرنا هذا وإن أولا أنت غير الألوانية وإن أجل ما دفعوا يلقوا ولا غير لكن ذكرنا التفتيجي مدعا جدا A ver mismo. كيف؟ رابط الجواب وابع الجواب في أمريكا هذه هي تدريبين الشرطية العامة هذه ما تعمل ما تعمل إذا كان يجب في الجواب لأن ما من أعضاء والتقى وقتلق السلا وما نطفل والتقى وما نطفل يعني الشيطان الرجيم قال الله تعالى يتبتون اتلاثة ها ايش ثالثة كم من الذين اعملوا لقد قبل قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس فجاءكم فرهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ما المراد في المبين خاصة و... نعم وما معنى مقيم تهم معنى من ومبين من ابانه طيب لكن لا معناه المعنى الأول طيب كلام من ابانه لكن بين من ابانه أما الآن المعنى المبين هي من ابانه ومن ابانه اسمع لأ من ابانه الذب والمتعدد ما جم بين قول أنزلنا إليكم وقول الكتاب أنزلناه إليك وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني <مانقل Test> <تغ Obviously���anna> نعم يعني باعتباري أنه نزل على رسول صلى الله عليه وسلم وحيا فهو أنزل عليه وباعتباره نزل إلينا حداية وجلالة فهو منذل إلينا يقول عز وجل فعمل الذين آموا بالله واتفهموا إلى آخره في هذه الأنف الوائد منها رضيلة الإيمان بالله والتوقع عليه ووش ذلك أنه وعدهم بأنه يرسلهم في رحمة منهم ومن دوابهم هذه الآية الكريمة أن من آمن واعتقل بالله فإنه سوف ينال رحلة العاجلة والآسف بقوله فسيدخلهم والسين تدلوا على القرب وبينا وجه التفسير وأن أنعم الناس بالا وأشدهم وأشدهم شراحا صدورهم المؤمنون المؤمنون بالله، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تسلق على صفة الصفة من صفة الله وعلى ما كان من آثارها، وهذه آية. اللي هو عندي هنا هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثارها؟ ها من إطلاق آثارها؟ وشو ذلك؟ أنا ما أجمل نتكلم الآن. رجال فريد اللي يتكلم. أنت لا تدري غايتك. هذا هذا هذا. ما لك حسن. رحمة هنا هل هي رحمة الله او الرحمة التي ما تعرف. ما نعم. رحمة الله نفسها صحيح خطأ. ليش؟ لماذا لم تكن الرحمة التي أردت؟ نعم، نعم، نعم، أيه، وطبعاً عارف نعم. طيب هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من أثر الرحمة؟ ما تبت الصحيح من قول الله تعالى الجنة أمسي رحمتي أرحم بك من أشيء. طيب ومن فوائد هذه السرية بيان فضل الله عزوجل على هؤلاء الذين آمنوا واتسموا به قوله وفضل ومن فوائده أن أن من آمن بالله واتسم به فإن إيمانه اقسامه سبب الاجازة لقوله. أحبا يقول ويهديه إلي صراط مستقيم ومن فائده أن الصراط الهادي لله عز وجل مستقيم لا وجه جديد يرى أكبر مستقينا لا وجه طيب. وهل نسقان هنا اقتقامة الدنيا فقط او الدنيا والاخرى الجواب العموم ندين الله تعالى مستقيم الدنيا واخرى ثم قال تعالى يستكتون قول الله ابنكم ارادا البتوى فالسكة طلب الابتاء والابتاء هو الاخبار عن سكن شرعي او غير شرعي يعني الإنسان قد سكت في النوبوي والفاعل يقول هي تشكونه الصحابه والكاف في طول هي يعني رسول عليه الصلاه والسلام قل مجيبا لهم قول الله نقيق في الكلام قوله في كلام متعلقه على ما رشفناه ايه هي تشكونه و لأننا قلنا لا مالك من أن يتسلط عاملانك على معمول واحد كما هو ما تكون قد فيه وعلى هذا ما نقول يستكتونك قل الله فيك الكلام أما على رأيه السبيل فيقولون إن في الكلام متعلق ويستكتونك خلدت منها ولم يكون فيها الضميد لأنه ليس عنك عليكم لهذا قل الله يؤتيكم والذكة عنه كلالة ما هي. تبين الله تعالى ما هي كلالة بذكر المسألة التي تضمنها وأصل كلالة مأقودة من الدكتين وما ما أحط بالشيء ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي والحواشي الحواشر لأن ضرابات للإنسان إلى الشعبة شعبة منه وشعبة من أصل الله وشعبة من أبائه وأشداده الشعبة التي منه تسمى الفروض والشعبة التي ومنها الفصول والشعبة التي من أبائه وأشداده الحواش وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحوار الأخ وأبنائه والعم وأبنائه سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك هؤلاء هم كلا ولهذا فالسلام في قرد <تصفيق> الله عنه ملك الله عنه أنها من لا ولد له ولا والد فإن فإن الله في اسم الكلالة. دين ركن هلا وله ركن فنعم فنعم كما ترى نعم دين ركن هلا السلام وله ركن فنعم كما ترى دين ركن هلا انشراقيه وادوات الشر لا تدخل الا عن الاقي وهنا دخلت على الشت دين ركن هلا فهل هذا ينقل القاعده التي قدرها فضراها منح، وأن إن الشرف بل كل الشرف لا تمل على أسماء، أو إن هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، إلى آخره ما إلى هذا موضع خلاف. على رأي من يرى أن الشرف لا تمل على أحد، يقول إن هلك فاعل في علم لا. يقول ان امر لا عنهم التقديد ان هلك امر ولكن هناك قول اخر وهو ان ادوات الشرط تدخل على الاسناك لوروض ذلك كثيرا في اللغة العربية اذا السماء تطرت اذا السماء تشطط اذا الكوافق تترت وعن ذلك الكثير فيقول لا مانع من أن يتحدث هذا الشرط على الأصل وغير يقول إن الذي يجري إن الشرطية تكون معمولا للجاهل الذي بعدها إن كان فاعدا فاعدا فاعدا فاعدا فاعدا وإن كان ماء فاعدا فاعدا وإن كان تنصوبا فاعدا فاعدا و ما و ما و انا في حياتي الذي نرغب انه تكلف هذا الشيء ان نذا هدف طيب ان يقول ان هذا قائما ليس له ولد لا تكون ولكن لان ولد نكره في ذات نفسه وانا موقف هذا هذا مشطيك حاول شقيقة أولئة الجريد أن الأخ نذكر الله تعالى أول سورة قال وإن كان عاد المجورة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخ فنجد لواحد من المصدر فإن أكثر ذلك فانتركا إذن أخوه المرات الأخ هنا وله الحقيق الشقيق هو الشقيق لماذا لا نقول انها عامه فشقيقه او لابن حبوب يريد هذا الكريم ا الكريم يعني رفل في بأول سنة فقال وإن كان رفض يورد الثلالة أو الرأة وله أخوة أو أخوة يعني من أخوة كل واحدة من ما أفسد طيب إذن أخوة شقيقة أو لعبة انتظرها الوائد مفقوم يعني لا يوجد فرق واحد لا يوجد فرق فلها نصف ما فرق يتعين أن لا يكون لها اللي أفل معها لفرم تقوره من العصول اللي أفل معها تقوره من العصول ليش؟ لأنه لو كان معها تقوره من العصول لم ترت النص. لم ترت النصف لذلك من شرطي إلثي أختي الشقيق أو لأس النصف اللي ينكتب أصطر من هذه التقور واحد فصار هنا لا, و... لا ولد إيش؟ ولا والد من الثقوط ولا والد من الثقوط عن إذن كذلك؟ لا والد من الثقوط ليس لا والد ولا والد من كون فرض الكفش هنا النصف لأنه لو كان هناك والد من الثقوط كم ترد؟ النصف طيب فلها نصمة وهو يريدها إن لم يكن لها ولد هو من يرفع نعم أقوله إن أو لا إن لم يكن إن لم يكن لها ولد يعني سجنة ولا سجدة ولا في أنماط من رأى أن أخيا فقط أو رأى أن أخيا من أب فقط وليس لها ولد يقول الله عز وجل وهو يارضها إن لم يفتها ولد وهنا يدف مشكل المسك كيف قال الله عز وهو يدفع إن لم يفتها ولد مع أنه كان لها زوج لم يرس ما تقل من فرض الزوج والله عز وجل يارضها إن لم يفتها ولد قلنا هذا أنكلام في اعتبار الكلالة هم الذين يريدون بالطرابة لقطع النظر عن الذين يتوزن الزوجية فالكلام الآن هم يخبرون عن إيش؟ عن الكلام والكلالة لا. لا. لا تتعلق إلا بالإخطار فقوله غالب يعني إن كان لها زوج فهو غالب ما تقلب وين وين اننا كنا عاود لانه ولدي بيجي دفا لفاطم وكنا قدامو كان هذا اخوها ترك ايش كنا كنا السلام والد يعني ذكر ابننا قبل قليل والي ذكر يا ريت بعده فرق ممكن ان يجب عن هذا بان يقال ان ما اخفر دفر هنا من يدف ولهذا لم يفتر له نصي نصيبا فالتعب هو يارثها ان لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين ان كانت اثنتين يعود على الاختين اثنتين يعني ليس معهما دفر فلهم اكتروا ثاني مما فرد مثلاً الأخ، وإن كانوا إقفة رجال ونساء، فلتذكر متى حصل ذلك، ولمقت الله ذلك، لأنه إذا كان مع دخوات قوة ونساء، ليش التقصير؟ فلك الرزق أن يضرب، أن ناس الكلمة، الواحد، أن ناس مع التعدد فالحناف مع الثلاث وذلك لأنه لا يمكن أن تقضي الثلاثة عن هذه الأفلام الثلاثة إما هم سواحدة أو حناف متعاكتات ثالث أو مختلف يقول وإنها الواحدة تهل النساء والتنجان في أفضل يس ادلو ثاني واذا كانوا يكلمون شاءا ذلك التقدير الذكر مثل حق الانثى نعم ات ما ذكرت نعم وراجعني بكذا هذا الشكل اذا انا اكثر كم اكثر تكون كلكم وينات كلكم فهذا الدرس هو مغري جدًا، وثائر، وشجاع، وقوي، على ذلك، نعصر الوقف النص. فرد الوقف النص شو؟ اللا نوجد فرع وارد. نقول من قوله هذا الأول. كغطاء اللا نوجد. عصق من الزفور وارد نأخذها من قوله تعال النصر ومن قوله وغيرتها أيضا إلا ما كلها وارد لأنه لو كان هناك أب ما وارد الشرط الثالث الانفراد والشرط الرابع عدم المعصر هذه شروط هذ الأخر الشقيطة النصر فالأكلاب تزيد شرطه واحداً وهو أن لا يمتدع أحد من أشفى الذكور أو الشرط فلنشر ذلك؟ ماذا؟ ما شرطه في ذلك إذا علم وعدم وعلم وعدم وعلم فرع الوارث، وعلم ذكر الوارث من من الأصل، عارف ذكر الشيء. الأهل تزيد شأنا واحدا فقط، وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. فإذا هلك أحد عن بُعد شقيق وذو كم فرق عموما؟ بالنسبة لفهم الشباب يقول عن افتين وذو. وزور بمثال طيب عن افت شقيقة واقش شقيقة تعصيق تعصيق بقوله وإن كان وقت رجال والمسان بل ثم قرع توجيق بيّن الله لكم أن تضيق دونك بيّن أيضا الحق بيّن بي لكم تظل قرروا المعناه لأن لا تظل وفي التقديد تراهت أن تظل يعني الله تعالى يميل الله يميل أن يهدي أدنك أن والله وكل شيء عليك وعلم يريد أن تظل كل شيء، وكل كان ماضيا كان أو حاضراً أو مستقبلاً وتسوان كان فيما يتعلق بالداه ابو كان الداه وكل شيء علينا لا قال شيئا فضروه ومن علم من عثور قال انه افاد في <تصفيق> نفس الراي في هذه هاي فوائد كثيره منها حرص الصحابه رضوانهم على معرفه الحص في يستبتونك وما اكثر ما استبتوت وما اكثر ما سأت يصريك في جديد الحق ومن فائد آت كريمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه باب الشيء ويبتل الله به بقوله قل الله فيكم ولم يقل تأفينه ومن فائده اتلاكم الاختاء على الله في قول الله تعالى في قوله تعالى اقول الله تبتي وهذا فعل. هذا من الأفعال وإن كان هو قولا فهل يجوز ان نشدق منه فنقول المفتي لا لكن يجوز ان نشدق منه وصف يعني وصف ارسك وعام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تغسيد الآيات توقيتها وكذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات الموارد لتأول السورة ولو كان شهادية لكان مفترض الاشتهاد عن ايش عن تربط مع ثواته وأن تذكره هناك لكن لما كانت ترتيبه القرآن توثيفيا أي في آياتك صار محلها هنا ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله وقال الدين فإن خذتم برجان الله ربانا فإذا أمنتم بذر الله كما علمكم ما لك تقول تعالى هذه يتعرفنا هتين الآيتان ذكرتها فيه سياق أعيد العيد العيد لأن ترتيب الآيات من عند الله عزوجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم ووايد رأيه في مجال ومن وائد الآيات كريمة أنه إذا هلكها هلك هلك. لا ولد له وله أخر. ولا هو ولا قدر له لها النصر للكره لها نصف ما ترث فان كان ذكرا فان كان له فرض في الدوار ده بابنا فإن الوارث ذكرا سقط لكم وان كان انثى اخذ فرضها والباقي للاخرى المثال الاول لو خلف هذا عن اخت شقيقة وابن فالمال لذبل ولا شئ هلك عن اخت شقيقة وابن ابن كذلك المال ابن ابن ويذب شقيقة شيء. لأن ابناء الابناء وهم نزلوا بمنزلة الابناء طيب لو هلك هالك عن اخت تبقى في وجود ذلك من العظموم لو هلك هلك عن أختي وجد خطأ خطأ هذا نسبة عن الجد هل هو من قبل الأم أو لا إن كان من قبل الأم فإنها تبت لأنها جد من قبل الأم من دورة وإن كان من قبل الأبد كأبي الأبد فهذا موضع خلافة للعلماء والراجع المطموع به أنها تسقط مع ودود الجد وأنه لا ميرا كدام أبد ومن فائد هذه الكريمة أنه لو ماذا رأى أن أخير الشقيق أو لأبد فقط فالمال ما المال لا قوله وهو يلتها ان لم يقل ولا فاذا هلكت المرأة عن اخ شقيل فقبل فالمال كله قوله عن ابن اخ الشقيق المال لا عن بنت اخ شقيل لا سلاشة انا مدر الاصران عن ابن لي اخ شقيق وبنتي اخ شقيق المال ابن اخ شقيق ولا شنو لانه هو وهي من بنت ومن قواعد الشريعه ان ان الاختين اكثر لهما التركه يقول الياه بارك الله تعالى وحين كانت اثنتين فلو ما استتنى إذا هلك عن فكتين شقيقتين وزوج امرأة هلكت عن فكتين شقيقتين وزوج ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان مشكلة لأن نصف الثلثان ينجي يقول العلماء إنه, انه تعالف كذية لذلك أن تقول المسألة هنا من سبع الزوت النصر ثلاثة قل لي اختين شخصتين ثلاثة ثاني أربعة فتعود إلى سبع ويقول الزوت بدل إن كان لهم ثلاثة من سبعة لن يقول له إلا ثلاثة من سبعة ورث طيب ومسألة العروف أخذ بها أكونا رف الله بمسورة المحابة ولم يخالف بها إداة للطبيب الناس فرجت بالبواج للعادة الكريمة أن المراء يدخل في ملك الوارث شاء أم أبا من أين توقف فلق فلها نصف مزر ولهما ثلثان ودام التنبيه ومن ثوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يمين الرقيق المملوك دلل من هنا تخذ من الآية التي هي التنبيه إذ أن العبد المملوك دلل فلا يمين العبد المملوك من فهو لسجد كطول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدالعونا فما هو الذي داعه إلا عن الشيط المفتاح ولأننا ورغنا من أخته إذا كان رقيقا كان حقيقة الأمر أننا ورغنا من سيده وأجنبي منه ومن فائد الأنفة تفصيل تفضيل الزقر على الزقر يقول في الذكر نزح حذ نزع. إن قال قائل ما هي حكمة؟ قلنا حكمة قبل الذكور على الأنوثة ولأن الذكر عليه متطلبات حياة بناء نكاح وإنفاق عن الغير وغير ذلك. إن قال قائل يرد عليكم هذا؟ الأخوة لهم فإنهما سوا نقول لأنهما لا رتالة التعصيد وإنما العدال بالفرض فإنه نقول ومن طالب هذا الكريم أن الفرض قد يزيد في زيادة المفتوض له للحبيب Puxa e treze. Puxa e sorte. Vai. Até ali. Puxa e sorte. Já. لأن الواحدة نصف ولكن تين أتت لك لكن هناك فرق لا يزيد بجذب المفروض. فرق لا يزيد بجذب المفروض له وهو أربعة ونواة الأول آدم حب إحياء نعم طرف الزوجة الزوجة واحد هم متساوي ده لا تفرق بين الاثنين ثاني ايش ها واحد هنا مش قلت انتي فرقت بين الاثنين طب الواحد ده كله مش لماذا؟ السجن؟ صحيح هذا أخوات دافت إذا ولتنا السجن بناك الأبن إذا ولتنا السجن هؤلاء العرضة دائمين الحفظ ومن بواية ثلاثة كريمة أن الله سبحانه وتعالى قل لنا كلما نحتاج لأن لا نفذ أولي تعالى يضيّن الله لكم وحدث المفهول لأجل العلوم ومن فراحة العلات الكريمة أرغب على أهل التصمير في صدق الله الذين يقولون إننا لا نعلم معاني أصفاته عز وجل لأنه إذا لم نعلم يجب من ذلك أن لا بيان مضرح الله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضح ولأن الضلال لباب الضفاف أعظم من الضلال لباب الأحكام لأن الضلال لباب الضفاف يتعلق وتتخاطق على الضفاف المعبون والضلال الأحكام يتر... إنما هو في العبادة وبينهما فرق ومن فرائد العسل الكريمة أن حذ على العلم والرجوع الى كتاب الله عزوجل، لأننا لا نعلم بيان الله عزوجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل انسان يقرأ من من كل انسان يجد بيان الله عزوجل أنا أقول أنا أقول ذلك أن تحذر على إتباعك في مصر، ومن فائد هذه الكلمة أن نعلم بيان الله عزوجل في كل شيء، قوم شيء علي ايش الخلقه هنا ترى في المسؤوليه في المسؤولية ويدحم ويدحم الظموم أما غيره ما معه والواجب على كل إنسان عند الله. واجب أن لمن لا يرث من هذا القادم يعني الله أوجباً هذا فقال كتب عليكم إذا حضر أحبكم الله ترك خيراً الوصية للواثين والأقربين في المعروف حقاً على المتقين وإن يوصي لا, لا هذا لا يارك. في مثال وقت شقيقة واحدة ما في شقيق لأن المرأة الشقيقة أقوى من الأخوات لإنها وردة أو إذا هي صلة بين نوشي أمومة والابن فصارت أقوى من وردة من اللي بيصفها بالعكس لكن هي أخوات وهو أخ شقيق لكن هو أقوى من عليه يعني يمكن بجناحين وهي بجناحين واحد ثم يراه هو التعطيق والعاهد يقول ما يقول ايه الان في عقوة دين الشجاع متفقين في الوصف الناس يقول الوخوة وان المتفقين في الوصف تليم اشفة او لا افتدقوا لا يفتدقوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحف الفرائض بأخذها فما بقي فلأولى رفين ذلك ينذر الحاء إما عمد أو الحمد وإما عقوة ثم أشخاص إذا إلا أن يكون أعصب إلا أن يكون أعصب فقد اختلف حول مراحلهم وفر هذه الوقت على صاحب الفر أرمي يجعل في بيت الزعاد من هم من من هم من ايه ده transportation ناو انا لا هلو يا فتاحو معاك ميكانيكي فردى وذاتك قلنا ان الذين ناركم فرد و ايش ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث تعالى و... ولم أخت انفلها نصف مطار لأنه لا يمكن أن ترث أخت من أخيها نصف مطار ومعنا ذكر من الرسول أبدا يعني إذا كان معنا ذكر من الرسول إن كان السفر في الإجمال وإن كان جد فمن فوقه ففي خلاف والصحيحة ناكس نعم أصلى مزل كده مبرورة الكلاب هي في أصلى مبرورة الكلاب وتقسيمها يقسم الله يزيل على نعم ايش نعم شناك تيجي معي في السير سال؟ ها؟ سائر ال ال الامهات واره سائرنا. نعم. جالس فيش. إذا أرسل أولاً يحضرناً ينظر لشان وارد كتحناً لفظة كان له من مبن لا فهناك لفظة الوارد لأنه وارد والوصيلة الوارد من حقه ما لأنه تعطي الوارد وقال تعالى قد تعطي الوارد الشيء عليها لذي كانت موصيلة فعناك إنك تأتي لفظة الدين وقد مات ريال ولو خلك هذا وعنده عشرة ريال وهو مطوم عشرة ريال فهنا لا حبل ورث لقول تعالى من بعد وصيته يوصون بها او ترى لكن الوصية قد يقول قائل كيف يقدم على على ورثة وهم لا بد يجلسون مع مع يتبين هذا الشرط بعد نقول كيف تقدم تقالب تقييم الوصية على الميراث مع أن لا بد أن يكون ورثة نصيب. نعم يظهر يظهر في الميتة إلى أوصى بثروة مع أوصى بثروته ولها دود وقت شقيق. لو لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش؟ النصب كاملة وللشقيقة النصب كاملة اما الان وبطرق الوصية فنقول المثلة الانتراف للوصية واحد وللزوج النصب الباقي واحد وللزوجة اه نعم وللشقيقة واحد فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلو قلت الشقيقة لم يكن له إلا ثلو الوصيح هل نقصد لما نقصد؟ صيح ما نقصد تأكدون ليش لأنه أوصل الثلو وآكل مصرون لكن الزوج ما صل الله إلا الثلو بينما كان لولا وصية لا نوارد النصب هذا وجه تقييم الوصية على المراف يعني ذي المعنى قول أن تقييم الوصية على مراف أنه, أنه أنه لا يرى التعوية مع المرافية المعنى أنه لو كان نقص فالنصب على الوحى هنا نقص نقص dia punya ni pernah وفيها حكم يكون منظوما فكل الاسلام فيها محقرة وهي مدنية لانها نزلت بعد الهجرة وكل ما نزل بعد الهجرة فانه مدني وان نزل بها وانك فيها اوضا اشبار طواجعنا اليوم اصمت لكم دينة واصمت عارف النعمة ولضيف لكم هذا نزل عربا والنبي صلى الله عليه وسلم الواقع بي البسملة لا حاجة, لا حاجة للإسترامي لان عليها لأنه سبق الكلام عليها وأنها آية من الكتاب الله مستقلة ليست من السورة لكي قمتها ولا بعدها وثارها عند بجل كل سورة سواء سورة وراء وأنها متعلقة من ويقدر هذا المفتوح لعبة متأخرا مناسبا للموضوع الذي تقدمت هذه البلد هذا هذا عقل ورقيب متعلق بالبسملة وعليه إذا كنت تريد أن تقرأ تقول إن الكارة ومشهول متعلق لتعلن المفتوح لتقديره بسم الله الأقرر يعني التقدير بسم الله الأقرر وإذا كنت تريد توضع تقول تقرير بسم الله أتوضع إذا كنت تريد أن تذبها مذكاة تقول بسم الله أذب يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا وعلم أنه إذا ستر الكلام من هذه الجملة يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال الله عز وجل أضعها سمعا يعني انتبه ذا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإما خبر يكون فيه مصطحة الله مثل قوم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما نشهر نجح ومعشدها المهم أنه لابد أن تكون لخير أو لشرف أو لخبر يتضمن خيرا أو شرفا وعلم ايضا انه اذا صفر الكلام فيها فانه يجل على ان ما بعدها من مفضايا كثمان تصديقا طلبه كان خبرا وعملا بيه كان طلبا وان مخابطة ذلك نقص في بالايمان وعلم ايضا ان الله تعالى وصفر وصفر بها اضراءا للمخابط لانه يدقي يا ايها الذين امنوا فانه يقول إِنَّ إِيمَانَكُمْ نَحْبِرُكُمْ على أَنْ تَقَلُوا كَدَا وَكَدَا أو أَنْ تَقَلُوا كَدَا وَكَدَا يَأْيُمَ لَنْ أَعْمُوا أَوْفُوا بِالْعُفُوا أَوْفُوا بِهَا أَيِّسُوا بِهَا وَا من غير الرقم وقفين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يُفيها تامة تعالى وعين للمتقفين أدلين إلى ابسال وعدناك في السبطون وإلى فروق ودعون إذن أوفوا بنعناك إيش إيتوا بها كاملة وحلم قوله تعالى وأوفوا بها وأوفوا بها والعقود جم عقد وهو ما أضرمه مع غيره وبد العقد الحد تقول أقدت الحبلة وحلات الحد ما أطرمه الإنسان مع غيره وهي أنواع كبيرة منها البيع والإجارة والظهم والوقف والنكاح وإذان وقالوا وقالوا أوفوا بالحقول هذا عام أي عام فإنه يجبه فرضه ولكن لابدت أن يقيد لما جاءت الشريف هو ان لا يكون العقد محرما فان كان عقد محرم فان انفسه زان عن المتفقين عن عدم الحيل لا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط فاسد يكتب الله فهو باطل كان من هذا الشرط مما قد يكون لا دخل لديه من الاناء هذا فعل نفسي بما ان المسن فاعل ووقع ايلهم مذم اسم مجرور لان الفاعل هنا والله تعالى كنا قال سبح الله وكبر هذا يا برات قومي ما قصدت فينا يعني هذا هذا هذا ترى كثر وانا ضايق انه فعل هنا والله الزهيمة ما لا ينطق كل حيوان الله ينطقه وضهيمة وذلك لأن ما ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف فهو زهيمة وقول الأهناف المراد بها ثلاثة عنوان الإبن والبقر والغنى إذاقت البنيمة إلى أنعام إلى أنعام من باب بإذاق الشيء إلى جنس كما تقول خاتم الحديث وابق الخشب طمع كأنه قال البنيمة لل من, من أنعام بنيمة أنعام وهي القبل عندما يقول وهي القبل والبقر والغنم هل نعم فص البنيمة ولن أنعام الأنعام يعني ابن والبقى إلا ما نفع عليكم هذا الكلام من قوله قليمة الأنعاب لأن قليمة الأنعاب مفرط من جضار. فهو عام لكل شيء قليمة الأنعاب قال إلا ما نفع عليكم والمراد بذلك ما سيأتي بأسنا في دعجها في قوله تعالى قضي ما سعليكم والجمس إلى أخذ هذا الذي تعني هو طائر رمطيل الصيف هل